اعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن رض ساللا في الله all right. लॅम I'm going to قولك <تصفيق> الله Matt! و الله نغينا go <laughs> Well, no. tem não I don't like it.